القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما وما ما يوم يكون سوك المبثوث يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعن المفروش اتموازينه فاما من ثقلت موازينه فاما ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه اما من خفت موازينه وان ما خفت موازينه فانه هاويه, فأمه هاوية، وما وما ادراك ما هي نار نار حاميه